أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شوكا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يويدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون إلا إلهًا إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن وجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك اذا آمن ببعض القوان وجحد بعضه كمن اقوى بالتوحيد وجحد وجوب الصلاه او اقوى بالتوحيد والصلاه وجحد وجوب الزكاه او اقوى بهذا كله وجحد وجوب الصوم او اقوى بهذا كله وجحد وجوب الحج ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج انزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صوح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة نعم يعني, يعني هنا هم يحتجون ويقول نحن نصلي ونصوم ونحج ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤمن بأركان الإيمان فلماذا تكفروننا الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بالله وإن آمنوا بالله فهم لا يؤمنون بالرسول وإن آمنوا بالرسول فهم ينكرون البعث ويمكرون الصلاة ويمكرون الصيام ويمكرونها نحن, نحن نختلف فلماذا تكفروننا؟ فبين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن الكفر صور كما قلنا قبل قليل وأنه من جحد بعض الدين وآمن ببعض الدين ايضا كافر فإما أن يأخذ الدين كله وإما أن يرد الدين كله ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا ما في شيء اسمه يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض إما أن تؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله أبدا فلو جاء شخص وقال إنه لا يؤمن إلا بعيسى والعياذ بالله وكفر بجميع الانبياء فهو كافر جاء اخر بعكسه قال انه يؤمن بجميع الانبياء الا نوح فهو ايضا كافر فقط القضيه ليست قضيه مساومه هذا اكثر او هذا اقل القضيه قضيه هذا جاء بناقض او لم يات بناقض نعم قال رحمه الله تعالى وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أوسل إلينا ويقال إذا كنت تقر أن من صدق وسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر يريد أن بعض أهل الأحساء أرسل إليه بهذا الذي مضى يقول له نحن نصلي ونصوم وكذا عندنا شركيات قليلة لا لا تجعلنك الكفار يقول لا فرق بينكم وبين الكفار أنتم, سواء. أنتم كفار وهم كفار نعم فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع قعد. قعد ويقال ويقال إذا كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا قوى بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين أسر كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل نعم يعني هؤلاء الذين ينكرون تكفير من اخل بالتوحيد يقبلون أنه يكفر من أنكر الصلاة أو أنكر الصيام أو أنكر الحج وجحد ذلك. ونحن لا نخالفكم في هذا. يقولنا نعم نحن نوافقكم في هذا. لكن التوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج. فكيف توافقون على أن من أنكر الحج يكون كافراً وتنكرون أن من أنكر التوحيد التوحيد يكون كافرا. لا يجوز التفريق بل التوحيد أعظم يقول من هذا؟ نعم وهو كما قال. قال رحمه الله تعالى ويقال ايضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلا مات نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان موافع وجلا في عتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بما وفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في موتبة جباو السماوات والأرض ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يقول لهم كذلك أتباع مسيلم الكذاب كانوا ايضا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بل إن مسيلم الكذاب لما قيل له أمحمد النبي قال نعم قال وأنت قال أنا نبي معه وهم لا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن ادعوا نبوته وصدقوه في أنه نبي ومع هذا قاتلهم المسلمون على أنهم مرتدون وسميت حروب الردة فاعمال الردة كثيرة من وقع في شيء من هذه الأعمال له مرتد بعد أن تقام عليه الحجه ويميل له الامر نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى ويقال أيضا الذين حوقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالناوي كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد, والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر نعم <تصفيق> كذلك يقول لهم الشيخ محمد عبدالله رحمه الله تبارك وتعالى الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كذلك كانوا يصلون ويصومون بل كانوا يعني يعدون من التابعين لأنهم أدركوا عليا وأدركوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا مع هذا كفرهم علي وكفرهم الصحابة رضي الله عنهم لماذا؟ لأنهم غلوا في علي جاءوا علي رضي الله عنه فقالوا أنت هو قالوا من هو؟ قالوا أنت الله فحفر الأخاديد واشعل فيها النيران وبعد أن جمعهم وقال كل من لم يرجع عن هذا القول أحرقته في النار فانقسموا إلى ثلاثة عسام قسم قال إذا كان الأمر كذلك فنرجع عن قولنا وقسم قالوا تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله إذن أنت الله وقسم سكتوا على نفاق واظهروا تراجعهم وظلوا على ما هم عليه وما زالوا موجودين إلى اليوم في إيران وغيرها يقال لهم السبائية السبائية ويقال لهم اليوم العلي إلهية أي الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء مع أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحبون الصحابة خاصة علي رضي الله عنه وكذا ومع هذا كفرهم علي وأحرقهم بالنار وابن عباس رضي الله, أنكر رضي الله عنه أنكر على علي احراقهم بالنار لكن لم ينكر كفرهم ولما بلغه أن علي أحرقهم بالنار قال لو كنت مكانه لما أحرقتهم بالنار ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه فهم اتفقوا على قتلهم وعلى أنهم كفار وإن اختلفوا طريقه قتلهم لكن اتفقوا على قتلهم فالقصد إذن أنه اعتراض من يعترض لأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكنه يدعي أن فلانا مع الله أو أنه يدعو غير الله أو غير ذاك لا ينفعه يظل كافرا مع هذا كله وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والذين اعتقدوا في علم مثل ثلاثة اعتقدوا في يوسف وشمسان وتاج وغيرهم هؤلاء كانوا في زمن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أو قبيل زمنه وكانوا ايضا يدعون من دون الله تبارك وتعالى فشمسان هذا كان من أهل العارض والعارض تبتد يعني من آخر القصيم إلى الرياض هذه كلها يسمى العارض وهذا شمسان كانوا يعتقدون فيه ويذبحون له ويدعونه من دون الله تبارك وتعالى وكذلك يوسف هذا كان على قبره وثن يعتقد به وتقدم له الذبائح والقرابين والنذور وكذلك تاج هذا أيضا كان رجل من أهل الخرج وذكروا أيضا كذلك أنه كان ممن يدعى من دون الله تبارك وكان له أتباع وكان له يعني أناس يمشون معه ويقومون معه ويدعى من دون الله وتقدم له النذور وغير ذلك من الأمور فيقول هؤلاء أيضا يكفرون بهذا الذي وقع منهم نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بن العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدع ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما يظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين وهم الاسماعيديه الذين الفاطميون قالوا الفاطميون وغيرهم وكذلك بنو عبيد القداح كل هؤلاء حكموا بكفرهم واستحلوا دماءهم بنو عبيد والإسماعيلية كلهم حكم المسلمون بكفرهم في زمنهم واستحلوا دماءهم وقاتلوهم لأنهم اتوا بكفريات نعم قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفوا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب رسول والقرآن وانكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المعتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم وجل وماله حتى إنهم ذكوا أشياء سيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب نعم وهذا يؤكد ما ذكر وهو أن نواقض الإسلام كثيرة وإنما هي صور تحت أقسام فالقصد إذن أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبي أن, أن أهل العلم يبويبون أبواب حكم المرتد في كتب الفقه لأنه ما يترتب على ذلك من أنه لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا في المقابر المسلمين لا يورث يفرق بينه وبين زوجته وغير ذلك من الأمور فيذكرونه في كتب الفقه باب حكم المرتد ما وضعوا هذا الباب إلا وأن هناك مرتدون فالقصد أن المسلمين يعني علماءهم حكموا بالرد على غير هؤلاء وذكروا امثله كثيرة عن الرده وذكر منها احيان كلمات يقولونها كما سياتي تفصيل ذلك نعم قال وحمه الله تعالى ويقال ايضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكثروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفاهم بكلمه مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذوا قد كفوتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صوح الله فيهم أنهم كفوا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكوا أنهم قالوها على وجه المزح نعم هم منافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صاروا يسخرون من أصحاب النبي ويسخرون من القراء ومنهم النبي صلوات ربي وسلامه. سيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه نعم فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفعون المسلمين أناسا يشهدون ألا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ثم تأمل جوابها فانه من أنفع ما في هذه الأوراق نعم يعني يريد أنه لا يكفي أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بمكفرات من أثى بمكفر كفر بهذا إذا كان لا يعذر بهذا وقيمت عليه الحج وبين له الأمر كفر نعم